الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده ذكرت مقالا انا فيما رد على المقال اللي ذكره الكاتب عبد الرحيم عبد الرحيم هاشم شيخ البراعي وفي الحديث هذه الصحيفه قدمت لنا خدمه في مقام ملجئ مسجد يعني تبنت القضيه وهذه من المحاسن بتاعه الصحيفه انه تبنت القضيه بتاعه المسجد بتاع الجماعه في الجزيره في قريه معشوش مسجد قامت صدقته السلطات جماعه بتاعه المستوى الوطني انا صدقنا في كلامنا شاوروا هنا عن ان الجهات المستوى ال الجهات الرسميه صدقت لاقامه المسجد فهمت الفاتح الفرعي قال ما يقوم يوالي على ذلك الوالي اسمه ابو كلابيش يعني التصاريح دي كلها صحيحه من المؤتمر الوطني لغايه الشيون الديريه كل الاوراق سليمه صدقت ببناء المسجد يجي الفاتح اللي هو ولد البرعي يمنع المسجد ويقول ما يقوم يساعده على ذلك ابو كلابيش ونحن نود قبل أن نواصل في الرجل لأن الجصة صادتها للصحيبة ونشبتها وقدمت لنا خدمة بنقول بقى أن هذا الدين بينتشر يعني أبا والفاتح الفاتح ملاود بيقوم المسجد كان من ليلة بكرة لأنه بكلابيش بيفوت وربنا بيساله بلين فيوم لك الموت بكلب بشولت وبوريه الحافر والله صح بلين فيوم لك الموت بكلب بشوه بعدين بيعرف جواه ايه يظن كيف يقف امام مسجد لذكر الله ولرفع رايه لا اله الا الله امنع ابو كلابيش واقف ضده الفاتح بالوضع المطروح عشان انت تعرف الحافظ حتى معقول ده يمثل دين الشغل بتاع الفاتح ده اذا كان الكنائس الان بيفتح لها حسب الدستور طب الكنيسه لو صدقوني في كم كنيسه بنيت هل الفاتح ده انا بتكلم عن الفاتح هل الفاتح رقب ضد كنيسة من الكنائس قال الكنائس دي ما فروض تؤتب له بسؤال مطروح لماذا يقب الفاتح هذا الفاتح تقولوا ضد مسجد تعمل لك شو؟ بيد بالمورة الله لا خمارة لا انداية في سؤال مطروح للفاتح وللصفية على مستوى الكرة العرضية ماذا يضيرهم؟ هذا المدين اذا اتفقنا خلينا نتروحي إذا قالوا أنت كفار وحابية خمسية عندكم دين جديد اتفقنا زي بتاع النصارى ولا أختر منه في سؤال ما تروح للفاتح والجماعة والجماعة اللي بيسال دون دين ندى زي بتاع النصارى ولا ولا بادئ أختر منه إذا دايو هل لينا نبني أعتبينا كنيسة والله يفعش بقول انا عايز بفرع بقى اذا كان شويه يوجه لي اذنك بعدين ايه الصبر ده كانيته في باب حريه الاديان لكنك انت تعرف لماذا يمنع الفاتح ويقف الفاتح وجماعته من الصوفيه امام هذا المسجد جه ده كله عشان مسجد دارين نقول في والله واحد بس كان مسجد بنك نوفا كان الفاتح ده عم نزق والله صح كان مسجد ده ده هنا نوفا نقول يا ليل يا لالكباله احبابك صيح ماله وثال الليل للقرد قرش لا نوم فرش اسمه الحبوب اسمه العربش كان بعد يقول امشي بالخير ثلاثة مليون والله كان لان يعظم ولا ما يعظم لكن يقف الفاتح ومجموعته من المتصوضة امام هذا المنجد لانه يكشف عن زيف اي عاطف كيف يقول لنا اصل المسادة عندنا شغالك كشف عن الفاتح والمفتور والغافل كله في هذه البث اي ذو العبد الدين المسائل من واجب الداعيه ان يكشف عن ذي لنه المجد اصلا اللي ما بوليا لرفع رايه التوحيد ومن اضرب ومن منع مس سي انمسك قلبه وسعه في خراب يقدمه خراب انت ما عاد بدك كف تمنع بدك ليه فعلى كل حال انا ما داير طويل الموضوع اثرته صعيبه الانتباهه وما بتركوا هذه محاسن المساله من شرف الراي العام وكله كتب اخر مقال كتبه كتبه واحد البراي بيبقى له عمرو لان عبد الله عبد الرحيم هاشم الشيخ ابو راضي جده مش كده ده خليني من الكلام عشان قلت لك اننا بنكيو على الشغله دي فاضي ده ردك كلام قال قال والشيخ الفاتح هو خليفه والدي على سجاده الطريقه الصهريه بالدريبه دي اول حاجه اول شيء احنا بنعترف باي طريقه بومنيش تريد اي سجاده سجاده تاع شنو استاذ يقدم لي دليل على حاجه اسمها سجاده إيه اي سجاده دي ماهيش سجاده استاذ بقول لك انت مستيو تاعي هاي دي سجاده تاع البروك تاع تاعنا بس السجاده قالوا كيلو سجاده ما في حاجه اسمها سجاده جديده من بدع الصوفيه اخترع لهم سجاجيد وانه سجاده التجانيه وسجاده الـ الـ الـ البرهانيه وسجاده الثمانيه ما في حاجه اسمها سجاده السجاد دي بتجد فيها لله عند وجه اما سجانه الثمانيه في الشريعه الاسلاميه ما بيعرفها ثمانيه تقدر تقدم لي دليل انه في حاجه اسمها ثمانيه ثاني تقدر, تقدر تقدم لي دليل انه في طريقه ثمانيه الطرق دي طبعا دي بتاعت الثمانيه وبعدين دي الطرق بتاعه ابالسه اختراعاهم عندهم اللي بعت لهم زمان قال كده قالوا على كل سبيل شيطان يدعو اليه لما اتكلم عن قالوا هذه الشبل انا لما بقول لك ابالسه ما انت فاهم وعلى كل سبيل شيطان يدعي اي طريقه اي مذهب اي جماعه على غير منهج اهل السنه والجماعه بالاكل والدخ ده بطرائس الشيطان بعدين في قضيه ثانيه قال قال هو خليفه والدي اتى الى هذه الخلافه بامر من اخواني طيب احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه الخلافه دي الا للريش انت ما تعرف حاجه ثاني انت كلمه خليفه ما تتجولك ده خليفه اجيلي اجيلي كرئيس الجمهورية لا دي تجيوا وانت اعطرياد والطريقه ما في طواب لا خليفه كلمه خليفه ده مصطلح بيستخدم للرئيس ولا يكون واحد بس في امتى خليفتين في العصر ده النبي عشان لما قال اذا ابوي علي خليفتين خدوا بالك في البخاري اضربوا عوق الاخر خليفه واحد يحكم البلد رئيس واحد بس ده الخليفه يحكم الامه الاسلاميه المصطلح ده مصطلح بتاع شو؟ بتاع حاكم يحكم الناس يطبق شوم الشريعه الاسلاميه ده اسمه شنو؟ خليفه بيفوت بعضه واحد بيجي شنو؟ بي خليفه ثاني يتولى الشعلان لكن خليفه الثمانيه وخليفه التجاريه ودخلي التتسعيديه ودخلي يبقى ودخليفه والطريقه مرات تنشقل لا كم خليفه والله صحيح بتغلب بتاوس عقب بيجي الطريقه الثمانيه دي اثناق طوام في في في في اللا في, اللا في في الضريبه فهي الخليفة ده ومشاكين فيها حتى الفيديو مشكلة بجرد لك الكلام موجود هنا, هنا في الثورة في خلم التعليم لأنها الفاتحة قريبة الله هناك معه ما تكتزول لك تسعى الطريقة ولا كورة الشيخال على ذلك كل ذلك ده هنا خليفة لما مات حتى بالفاتحة قريبة الله أخوك قال أنا الخليفة قال الله الله أولا ده قال الله أدي الخليفة وبدأت مشكلة لغاية ما دخلت فيها النايب الأول في الجهورية حتى تروي الجرائب اتضربوا فيها ضرب جب لب لب لب مشاكل اتضربوا فيها لغاية ما خجأ العثمان قالوا يا اخواننا يكونوا على العقلين وبعد هنا شكاية التفصيركم واللغة التبادة والناس كثيرة التفايل انت بلدت كلامي ما هذا اللي حاجة عاما ما شكت كله ذوي بشير بشيرت وشبكتوا بشير حتى أقولهم في النهاية اختلفوا في المولد كانت مريجة واحدة باص الحق الكشفه الشغاله بيقوا طريقه تدن خليتين تمشي في المول ده الطريقه ما عارف مين كده ثمانيه كده في على زياده من الطريقه الثمانيه الصحيحه يا ده اللي ده صحيح هذه صحيحه بتاع الولد الصعيعه ولازم الكلام دي كباصه كدا الروله صحيحه كدا الروله تروح انت مستغرب ده في خرامجه ده كله هوثاق ده اصل الكلام قالوا الشيخ الفاتح هو خليفه القرشي وبعدين وصل اللي قدام قال الشاب الثاني الذي يدل على بشغفي ان الشيخ الفاتح كان يؤم الناس في الصلوات لانه شكله واحد قال المفروض يكون الخليفه ده والفاتح عايزين قالوا ثاني شكله فيها قالوا الدليل على انه المفروض يكون الشيخ ان الشيخ الفاتح كان يؤم الناس في الصلوات الخمس والجمعات والاعياد وكان هذا بامر من الروء القرشي وبعدين قال وثوب الثاني ده معناه انه البورحي حياته قال ما دام مصلي بيكم بيقعد ذات بعدين السبب الثالث عنده قال وجد في خزينه البورحي على مهدول بن خليفه في خزينه البورحي ورقه خطها بيده الشريفه البورحي وذكر فيها انه جاءه في المنام الشيخ التوم والله يا في النوم الشيخ التوم لا قران يا حد هو الحكايه باطه من هون جاءه في النوم الشيخ التوم والشيخ جري والله الشيخ جري جاءه في النوم نذكر فيها أنه قد, قد, قد أتاهما الرساة تلم يعني الشيخ التوم والشيخ بنير قال الرسول في البرع بنيره قال ما أسمع الرسول جانا قال ليك الخليفة الفاتح يا زول قال الرسول ما أعلم ليك الفاتح حيث تاني الرسول ما أعرف الفاتح تاني ما الفاتح هاج تجل دعب على أقول الأمة الثامية الموضوع هذا هو موضوع طويل أنا بجيك له تاني